الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغلقين إلا كانت خطوة إلا كانت إن بالصراط كان كان المستقيم وَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَن of <laughs> the well okay. get